بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اَلِفْ لَامْ مِيمْ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يفتنون. ولقد فتن الذين من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 129. Jika ada nisar dari Tuhan, dia akan berkata, 111. Jika kita bersama dengan anda, 122. Jika Allah tidak tahu apa yang di dunia terhadap dunia scohowners semula dahli, donde tem Harriet Gott medidas, quiciram kita Б Couldapل dan do Awam berita dari mereka untuk atil ber Coastal hadhhut disgata berstandar dengan tahra- Kelapaan Anda Hapa yang telah menunggu Nuhan kepada HaKita Kıst. Dan bin ك Selep Wereldah 34 yılan strongholdet WITHIN Perk�as yang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 121. Inna al-levin ta'budun min dunin Allah na yemlikun lakum rizqan, 132. Fabtagu inda Allah rizqa wa a'buduuhu wa shkuruu lehi, 133. Ilih turja'uun. 145. Wain tukavibu faqad keveb Ememun min qablikum, 156. Wa 1. Adakah anda tidak melihatkan bagaimana Allah kemudian dan berjahat? 2. Tidak mengatakan Allah kemudian. 3. Kul berjahat di dunia dan menikahkan bagaimana kemudian dan berjahat kemudian. 4. Dan Allah kemudian dan menerima kemudian. 5. Allah kemudian. 6. Tidak Allah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 W'al·ll·ذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَاءِهِ أُولَئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَةِي وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya aku telah mengutus Rasul-Ku untuk memberitahukan kepada kamu tentang kebenaran dan menghukum mereka yang berbuat jahat. Dan sesungguhnya aku akan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 ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ قال إن فيها لوطا Katakanlah: "Kami adalah yang paling mengetahui apa yang ada di dalamnya. Kami tidak menyelamatkan orang-orang yang tidak menyelamatkan orang-orang yang tidak menyelamatkan mereka kecuali mereka yang melihatnya adalah Ina munajjuk وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين Ina munzelون على أهل هذه القرية جزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون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 118. Waziyyyan lehumu الشيطانu أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين 119. وقارون وفرعون وهامان 111. ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين Fakullan a'khfna bithambihi, f'minhum man a'rslna 'alaihi haqibu, w'minhum man a'khathuhu syi'hat, w'minhum man khasafna bhih al-ard, w'minhum man ahrqna, wmaa kana Allahul yulmamuhum, walakin kauanfusuhum yulmoun. Makhluk yang telah mengambil tanpa Allah, Allah adalah seperti makhluk yang mengambil tempat di dalam rumah. Dan rumah-rumah Inna Allah ya'lamu ma yadu'un min dunih min shayin wa huwa al-azizu al-hakim. Wa tilka al-amthal nabhribu ha li n-nas wama ya'qilu ha illa al-alimun. Kholak Allah s-samawati wal-arza bil Inna fi thalik la-ayata Ketul maa A'uzhi ailee k min al Kitab wa Aqim al Salat. Inn Salatat tanhaan al Fashshah. Iwal Munkar. Walazkiru Allah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 ويستعجلونك بالعذاب، ولولا أَجَلٌ مسمّلَ الجَّابَ همُ العذاب، ولا يأتِنَّهُمْ بَغْتَةٌ وهم لا يَشْعُرُونَ يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقولوا دوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا تُنْفَى يَا يَا فَعْبُدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا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 ومن اظلم ممن افترا على الله كذبا او كذب بالحق لما جاء اليس في جهنم مسوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين